هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى تَفْضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ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 114. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 115. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون